أحس الله إليكم وهذا السؤال من طالب عين من أذربيجان هذا سائل من أذربيجان. نعم. أحس الله إليكم يقول هذا السائل رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا خاصة ولكن يوجد لدينا ترجمة ما, ما أكثر الذين يشركون الشرك الأكبر الآن في بلادكم وغيره. نعم رجل رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا. ولكن يوجد لدينا ترجمة, ترجمة للقرآن وترجم صيح البخاري ومسلم. و... القرآن ما يمكن يترجم. اللي يترجم التفسير. ترجمت معاني القرآن. أما القرآن ما يمكن يترجم. لا يمكن ينقل كلام الله إلى لغة أخرى أبداً. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس. وعندنا ترجمة. نا. لقرآن وكذلك لصحيح مسلم مع البخاري ترجمة للقرآن تعدل لمعاني القرآن نا. وكذلك صيح البخاري ومسلم نا. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس العلمية طيب. هل يعذرون بذلك هنا الإنسان يظل وهو عنده الكتب ما يفهمها ولا يعرفه عنده مكتبة ضخمة ويظل والعياذ بالله لأنه ما يفهمها.